بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أ د ر ا كما الطارق النجم الثاقب إ ن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر ا ل إ ن س ا ن مم ا خلق خلق مما إ ن دافق